بسم الله الرحمن الرحيم قل عوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق لذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد لذا حسد